قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام ثم استوى على العرش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 ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة في العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من تلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا مما تشكون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق غير بل هم برقا ربيهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وخل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم من ذربهم ربنا قبضنا، أبصرنا، وسمعنا، فرجعنا نعمل صالحاً، فرجعنا نعمل صالحاً، إننا موقنون. ولو شئنا على آتينا كل نفس هداها ولكن الحق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين تذوقوا بما نسيتم قا يومكم هذا إن نا نسيناكم ودوه عذاب الخردل ما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروج الجذاب الذين إذا ذكروا بها خروج الجذام وتبدحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَعَاوِنِ زُلَفًا دِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا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 وَجَعَلنا مِنْهُمْ أَعْمَشَةً يَحْزُنُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا قُضِيَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُخَفِّنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِنَهُمْ كَمَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نتوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يضطرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين